وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال كرم المؤمن تقواه ودينه حسبه ومرؤته خلقه والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء فالجبان يفر عن أبيه وأمه والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله والقتل حتف من الحتوف والشهيد من احتسب نفسه على الله هذا الذي جاء به عمر في هذا الحديث او في هذا الاثر يقول عمر رضي الله تعالى عنه ايش كرم المؤمن ايش تقواه الكرم هنا يطلق كما تعلمون ضد البخل فلان كريم وفلان بخيل وهذا ليس معنى ويقال هذا شيء كريم نفيس الاحجار الايش الكريمة فاياك وكرائم اموالهم يطلق الكرم على الشخص الذي له اصاله والذي له قوامة في شخصه ومكانة عالية اي في ذاته واصله كما جاء الحديث من افضل الناس او خير قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن ابراهيم هذا كرم الذاتي وكمر الكرم المحتدي والاصل فتقول فلان كريم المنبت كريم الذاتي هذا معدن كريم حجر كريم اي اصيل في ذاته فاصاله الانسان ما هي تقواه اذا لو وجد من اعلى النسب ومن اشرف العرب ولا دين له فلا قيمه له واذا وجد من الروم او من العجم او من الفرس او من او من ذو تقوى فهو كريم والمن هنا قدم عمر صهيبا لكرمه بايش بتقوى وعلى هذا قوله سبحانه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر واند عربكم وعجمكم انا خلقناكم من ذكر واند وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا للتعارف فقط ان اكرمكم اي في الاصل وفي الحسب في النسب الذي تتفاخرون به ان اكرمكم عند الله اتقاكم اذا عمر يقول كرم المؤمن ايش تقوى وبدون تقوى لا شيء له لا. لان رفع الاسلام والاش لان رفع قد رفع الاسلام سلمان فارس ووضع الكفر النسيب ابا لهب الاسلام رفع سلمان والكفر حط من قيمة من ابو له اذا عمر يضع هذا المبدأ كرم المؤمن تقواه نعم ودينه حسبه الحسب والنسب الحسب اعم من النسب. النسب تقول فلان ابن فلان وانسب لابويه ولا فضل له في ذلك. انسان تسلسل من اباء الملوك. هل له فضل في كون اباه ملك وجده ملك? ليس له فضل في ذلك. ولكن نسب كريم. ويعتز به عند الناس وله الحق. ما هو مثل ابناء الصعاليك. اذا دارت المساله على مجرد الابوه ملوك اوصى عليك لا والله فرق بعيد ولكن الحسب هو من الحساب ما يحسبه الانسان من المفاخر انا فعلت كذا انا طبيب بارع انا مهندس كذا انا عالم كذا انا كذا ابي كذا كذا. ويذكر المفاخر والاعمال التي يتفاخر بها الناس ويحسبها علينا. فرق بين الحسب وليش? والنسب. الحسيب النسيب. الحسيب الذي له مفاخر وفضائل في قومه. بصرف النظر عن كنا فضاء الاسلامية ولا جاهلية. هذه في جميع الامم. له مفاخر في قومه يعتدون بها ويعدها ويحسبها من باب الحساب كثره او خلة اما النسب فهو نسبة المولود لوالده لجده الى اخره وحسب الانسان حسب المؤمن ايش دينه حسب المرء دينه تروح تعدد شجاعة تعدد كرم تعدد رئاسة تعدد تعدد تعدد ودينه ايش مجوسي وش قيمته لا قيمة لا لكن تقول فلان مسلم بلا شيء لا نعرف له نسب منقطع لم نعرف نسبه من هو لكن نعلم بانه مسلم يبقى حسيب ولا لا له حسب في الناس وعلى هذا مالك رحمه الله تقدم لنا وثبت عنه انه ارسل الى اهل اسمه ذا الحليفه كان رجلا يا أمهم ولم يعرف ابوه ولد الزنا فقال لا يأمكم يا هذا الرجل لانه مجهول الناس من جانب هذا الدين فإذا الإنسان في الإسلام قبل كل شيء الدين هو حسبه الذي يفتخر به ويحسبه على الناس ولذا في المرأة تنكح لكم لمالها جمالها حسبها نسبها ولدينها فعليك بذات الدين وكل ذلك ألغي فاظفر بذات الدين تربت يمينك اذا كرم المؤمن تقواه وحسب المؤمن دينه يعني يكفك وان كنت حسيبا في قومك نسيبا في ابويك فاشرف نسب لك هو الدين وكل ما تذكره من نسب او حسب الدين اعلى من يجب ان يكون مقدما على كل شيء نعم قال عمر ومروءته خلقه ما هي المروءه يقولون المروءه الرجوله العداله الفاظ في كت... في ابواب الاخلاق ومباحثها المروءه اكتمال المرء والمرء مذكر يقابلهم مرأة والرجل لا واحد له ايش اقصد لا يقابله لفظ للمرأة فالرجولة كمالها كمال الرجل والمروءه اكتمالها اكتمال للانسان رجلا كان او امرأة تقول امرأة ذات مرؤة ورجل ذو مرؤة اذا ما هي المرؤة سيأتي لعمر ويقول الجبن الاخلاق الشجاعة غرائز مجمل ما يذكره العلماء في الغرائز وفي المروءة علماء الاخلاق يسمون المروءة العد العدالة ومعنى العدالة عندهم من اللغة الاعتدال والمعادلة وسميت العدالة عدالة من تعادل عدلتي الحمل على البعير والعدلتان هما عدلة على اليمين وعدلة على اليسار في كل شق من شقي البعير عدلة فاذا ما تعادلت العدلتان في الوزن اعتدل الحمل وسار البعير مستريحا معتدلا واذا ما ثقلت احدى العدلتين وخفت العدله الاخرى جنح البعير جانب الثقل وصعب عليه المشي ومال الحمل على ظهره فالميل ضد العدل والعدل المعادله ومن هنا كان العدل في الاحكام المساواه بين المدعي والمدعى عليه المساواة بين القوي والضعيف في الحقوق. كما قال الصديق ان اقواكم عند الضعيف حتى اخذ الحق له. واضعفكم عند القوي حتى اخذ الحق منه. معادلة بين الغني والفقير وبين القوي والضعيف وبين الكبير والصغير. هذه العدالة. والرجل العدل فاشد ذوي عدل منكم الرجل العدل من هو العدل ليس العدل هو العادل في حكمه لا هذا عادل وقد يكون كافرا عادلا يسوي بين الخصوم ويسوي بين الغني والفقير كما قيل نحن اولى بالعدل من كسرة فكسرة كان فارسيا لكنه عادل في حكمه والامام تيمية يقول الملك يدوم مع العدل ولو لكافر ولا يدوم مع الظلم ولو لمسلم اذا العادل خلاف العدل العادل هو الذي يحكم بالعدل بين المتخاصمين والعدل هو عدل في ذاته من هو العدل يحقق هذه القضية علماء الاخلاق ونوجز عبارات يقول علماء الاخلاق في فلسفتها الانسان من حيث هو ما هو في تعريفه عند المناطق حيوان ناطق الحيوان من الحيويه يشترك مع البعير والفرس والشاد ياكل كما تاكل ويجوع ويعطش ويموت اذ لم ياكل ناطق. الناطقية ملكة عنده بها يدرك الامور. ويعنون بذلك القوة المفكرة. اذا الانسان من حيث هو مكون من ملكة ومن شبح ومن جسم. يقول الملكة التفكير جانب الملكة او الملكية وجانب الحيوانية جانب الشهوة والشهوة تدعو الى حب البقاء من اكل وشرب وملاذ وشهوات والقوة المفكرة تدعو الى تفكير في الامور وعواقبها ومن هنا اذا كانت القوة الملكية معتدلة تفكر في الحق فتأخذ وتعطي بقدر ما فهمت وتحصل العلوم والفهم والذكاء الى غير ذلك ينشأ عنها غريزة الحلم والجانب البهمي الشهوة تنشأ عنها الشره والطمع وطلب حب البقاء باسبابه فاذا اعتدلت كانت فضيلتها العفة ان يتعفف في تناول ما لا يجوز له من مطعم او ملاذ اخرى فاذا اعتدلت جهة البهيمية نشأت عنها فضيلة العفة كما اذا اعتدلت جهة الملكية نشأت عنها العلم والحلم والقوة الثالثة القوة السبوعية اي الغضب والاعتداء وهنا اذا ما اعتدلت القوتان البهمية والسبوعية ان انحرفت اذا انحرفت القوة البهيمية صار شهوانيا حيوانيا فهو بهمة الانعام سواء. واذا غلبت القوة السبعيه كان ظالما فاتكا. لا مثل اسد المفترس. واذا ما مالت القوة الملكية كان الجهل وكانت الحماقة. فاذا ما اعتدلت القوة الملكية بفهم وعلم وروية صار صاحبها حليمة واذا اعتدلت القوة البهمية بالشهوة كان لم تعتد على ما لا تستحق كان نشأت عنها غريزة العفة لانه يتعفف في شهواته عما حرم الله واذا اعتدلت القوة السبوعية عنده كان شجاعا اذا اختلفت وضعفت كان جبانا فإذا اعتذلت وكان شجاعة فاذا اجتمعت له فضيلة القوة الملكية بالحلم وفضيلة الجهة البهمية بالعفة وفضيلة الجهة السبوعية بالشجاعة اجتمعت له تلك الثلاث في اعتدال كان عدلا. اذا العدل ما تعادلت فيه تلك الملكات الثلاث. وينشأ عن كل واحدة منها فروع متعددة فعن القوة السبعية في اعتدالها الشجاعه والحمية واذا ما ضعفت كان الجبن فاذا تطرفت وزادت عن الحق فانها تكون حينئذ طاغية ظالمة ولهذا يقال الفضيلة وسط بين طرفين فالكرم وسط بين التبذير وبين البخل والشجاعة وسط بين التهور وبين الجبن ايضا وسط بين التخلي عن الدنيا بالكلية وبين الشرح في كل شيء. وهكذا الاعتدال في تلك الملكات الثلاث نتيجة اجتماعها وتعادلها لم تطغ قوة على قوة ولم تطغ ملكة على ملكة اجتماعها وتعادلها يسمى صاحب ذلك الرجل العدل اذا المروءة والعدالة في الانسان مسمى واحد ومتى يكون الرجل عدل اذا تعادلت فيه ملكاته وتعادلت فيه اخلاقه والاخلاق هي الحميدة هي جميع ما ينشأ عن تلك الملكات من غرائز ولذا امتدح الله سبحانه رسوله باي شيء وانك لعلى خلق عظيم اي جمع فضائل منه ما يترتب وينشأ ويتفرع عن تلك الملكات كلها بجميع انواعها وهكذا يبين لنا عمر ان الجبن والشجاعة غرائز معنى الغرائز الشيء الذي غرز في تكوين الانسان وهنا يبحث علماء الاخلاق هل الغرائز او هل الاخلاق او هل البر في الانسان جبلة ام عادة هل الاخلاق منحة تكتسب من الله او فضيلة تكتسب بالاكتساب نرى بعض العلماء يقول الاخلاق بالتخلق ونرى الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس للأحنف لمن جاء الوفد وسارعوا الى رسول الله وتخلف الاحنف عند الابل فعقلها وعلى المتاع فجمع وخلع ثياب السفر واخذ ثياب الحضر واغتسل ولبس احسن ثيابه وجاء متأخرا عن جماعته فلما قدم افسح له النبي صلى الله عليه وسلم بجواره ها هنا يا احنف فلما جلس قال انك رجل فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله الحلم والأناء الحلم شيء عن ايش عن الملكة التفكير والعقل والروية فقال يا رسول الله خلق تخلقت به ام جبلة جبلا الله عليها اذا سؤاله يقتضي ان الاخلاق قد تكون جبلة وقد تكون ايش يتخلق به يعلمه ويؤدبه اهله فقال صلى الله عليه وسلم بل جبلة جبلك الله عليها قال الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ورسوله اذا الغرائز شيء والاخلاق شيئا اخر الغريزة التي لا تملك انت ان تغير فيها الشجاع كما قال عمر والجبان الجبان يفر عن ابيه وامه وهل هذا بملكه هل بملك انسان ان يتخلى عن ابيه وامه ولا فر غصب عنه غصب عنه لان جبلته الجبن والشجاع يقاتل عما لا يرجع به الى رحله يقاتل عن شخص اجنب لا يعرف رآه مظلوما فقام لنصرته يقاتل عدوا اقوى منه هل هذا من اختياره ولا غريزة جبلت فيه اذا الغرائز من جبلة من الله سبحانه وتعالى والتخلق والتشبه بالاخلاق والتعلم والنشأة الكريمة على الاخلاق الفاضلة يمكن ان تكتسب ولكن الاصل في ذلك انما هي منحة من الله تعالى ولذا تجد انسان كريم وتريد ان تحجر عليه في ماله فلا تستطيع ما وصل الى يده انفقه وتريد انسان بخيل تريد ان تكرمه تريد ان تجعله يبذل شيئا مستحيل ان تغير من, من عادته وهكذا الحياء وهكذا الامور الاخرى النفسية التي اشار الى بعضها عمر رضي الله تعالى عنه الجبن والشجاعة غرائز او غريزة نعم يضعها الله حيث شاء ونحن نعلم في تاريخ العرب من الرجال من معدوا بألف رجل عمر الخالد لما استنجد عمر بإيش بخمسة آلاف أرسل له خمسة أشخاص قال له كل واحد منهم بألف هل هذه من مقدرة هو ولا شيء وضعه الله فيه ونعرف تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنه نعم. قال والموت حتف من الحتوف حتف يعني سبب تنوعت الاسباب والموت ايش؟ والموت وح حتف من الحتوف نعم والشهيد من احتسب, والشهيد من احتسب ايش؟ نفسه على... اذا كان الموت حتف سبحان الله اذا كان القتل حتف من الحتوف سواء مت قفلا او مت في فراشك او مت في اذا ما دمت ما دام المو... القتل حتف من الحتوف وهو نوع من الموت مهما كان الموت يتفق بقتل او بسم او بمرض او باي شيء اذا الشهيد من احتسب نفسه اذا لماذا تظن بنفسك عن الشهادة ويختم مالك رحمه الله هذا باب الجهاد او باب الحف على الجهاد او ما يتعلق بالشهداء بهذا الاثر لئلا يجبن الانسان عن القتال في سبيل الله وهو يجد لذلك سعه وكذلك يعذر من كان جبانا ومعلوما بالجبن لا نقول مما لا تقاتل يا جبان لا ولن نريد ان نذكر نماذج كانت في السلف لان هذه كما قال عمر غرائز يضعها الله حيث يشاء وبالله تعالى التوفيق